بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 وَكَانَ عرشُوه على المَ إِ يَبْن وَكُمْ أَُكُم أَحسَنُ عمللَ وَلإِن قُلتَيكُم مَبُثونَ مِن بعدعْد الْ المَوْوتِلَ يَقُولًا الذيذينَ كَفَرُوا إِهذاَا إَِّا صِحرُم مُبين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 17. وإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور 18. ولئن بَعْدَ نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون وَمَا وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم مَن كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسيع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 فَعَمِيَتْ عَلَيْكُم أَن نُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إن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 نزريع اعينكم لن يؤتي الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذل من الظالمين anu yan qad jadaltana fa akthart jidalana fa بما تعدنا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 126. وإليه ترجعون 127. أم يقولون افتراه قل إن افتريتوا فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 128. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.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 أَلَا إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ قَرِيمٌ حَتَّىٰ نَذَاقَ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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعيه وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجوده وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي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 وَأُمَ مُ سَنُمَْتعُم ثَُّ مَنصُ مِ عَذَابُ أَلي تِللكَ مِنْ أَبَ إِمُ بِنُوحهَا إلَك مَا كُ تَتَعلَم غَا أَن تَ وَلَ قَمُكَ مِنْ قَابِِهَذاَا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. aplinkus radio 17. 17. nevido comadu do杖io saini. Apskradio itilas Narmeddai juptad? Merson j what Blairini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 قَوْمِهِمْ ودَ وَإِلَى ثَمُودَ الْخَامْ صَارِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ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 فَيَأْخُذَنَّكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوا فَقَالَتْ مَتَّرُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيْئَاءِ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 مَسَوْمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعَنِيد وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم wa ibo salatuka ta'muruka an nuth kama ya'budu abauna aw an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 117. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 118. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود 119. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وَلا قدَ أأَرسَل النامُ س بآياتِنا أُسُطان مُبِينٍ إى فِعونَ وَمَلَ إِل فَتَّبَعُأَمرَ في الرعون وَماَاأَمر فِرنعونَ بِش يَقدُمُ قَمَ يَمَ القامَةِ فَرَدَ النَّ وَبِسوِدُ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 شديد ان في ذلك لاايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجمع للناس وذلك يوم مشهود وما نخرو الا لاجل معدود إِلَّا بِدنِ فَمِن مُم شَطُ وَسَعد فَأََّ الذيينَ شَقُوفَ ف النَّ فَف النَّارِلَهُم النار فيِيزَ فيِي عُ شَهَ خَالدينَ فِي مدَامَةِ السَّموَاتُ وَأَرْضُ إِلاا مَا, إلا ما شَ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 من ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أثرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربهم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 لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإلى يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون